ولا في الجمله ايوه نعم قالوا ولا الاختصار منه بالنقص ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له حيد هذه الجمله هذه ونزل هذه سبحان الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم دعاء من ادعيه النوم للبراء بن عازب فيه جاء في قال صلى الله عليه وسلم وابعث نبيك الذي ارسلت فقال الصحابي وبرسولك الذي ارسلت نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا حيث ابدل لفظه النبوه بلفظه الرساله فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ولذا قال ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له الا لعالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. قل لك هذا هذا التصرف، هذا التغيير، تقديم وتأخير، أو إبدال اللفظ بما يراضفه، هذا يجوز للعالم المتمكن الذي له الطلاع واسع بما يحيل المعنى. ما معنى يحيل المعنى؟ أي يغيره.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 بالعلوم الشرعية التي تتؤهله للتصرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه فالعالم إذا أزال جملة إزالة هذه الجملة لا تؤثر على الباقي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 دم مرئ مسلمين انتهى تغير المدلول أمن يتغير تغير فيصبح أن ما دم دخل في الإسلام ما دم دخل تحت مذلة الإسلام فلا يجوز قتله أو إراقة دمه بأي حال من الأحوال وهذا كما يفعل المستدلون بالآية وهم يتحدثون عن يهود النصارى في باب الحوار يستدلون بقول الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالته أحسن فهم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالته أحسن إذن هو نازل عليك وطحنك وخذلك كل ما ما أعطاك الله عز وجل وانت سيدي ومولاي فهمنا والسناء الآخر سكتوا عنه إلا الذين ظلموا فالظالم له أسلوب آخر في الحوار في الجدال لكن هذه يسكتون عنها ولا تجادل على الكتاب إلا بالتي يحسب، مهما كانوا. شومنا؟ أينا؟ إذا فتركوا الاستثناء، يعني هذا مخل بالكلام ولا شك، لأن الاستفت طالب لما يعرفوا الاستثناء وتكلموا على التعبير الاستثناء ما هو؟ هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما لولا؟ لا لا دخل في الكلام السابق. الاستثناء يعني أنك تستثني وتخرج صورة من, من الكل من العموم فإذا أزلت هذا الاستثناء بقيت تلك الصورة داخلة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذن كل شيء سجد لأدم لكن هناك كان معهم في جماعتهم إبليس فأخرجه الله عز وجل إذا تركنا هذا الاستثناء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 إنجليز أو أو غيرهم واحد يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو غير غيرها من من من اللغات فمن الواجب الشرعي والإجماع حاصل بين العلماء أنه يجب على هذا العالم العارف بالشريعة الإسلامية المتقن لسان القوم أن يشرح لهم الإسلام بلغتهم وبلسانهم.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 ماذا فعل؟ أفضل أبدل أبدلا المصطلحات الشرعية الألفاظ الشرعية العربية بماذا؟ بلغة أخرى أجنبية وهي الإنجليزي أو غيرها؟ فجوازه باللغة العربية أو لا؟ فجوازه باللغة العربية أو لا. وقيل هذا قول آخر إذا القول المعتمد والذي رجحه الحافظ هو هذا. وقيل إنه يجوز في المفردات دون المركبات يعني تعمد إلى مفردة وتشرحها وتترجمها بلغة أخرى وهذه مسألة حتى يعني أخذ ورد بين العلماء حتى في ترجمة القرآن فيها أخذ ورد وكثير ده العلماء منع حتى أنهم ألزموا, ألزموا الموجز قال إذا نع عليه فيجوز إذا كان تجوز ترجمة القران فيجوز الصلاة بتلك الترجمة لما يترجم للإنجليزية أو الفرنسيه أو الاسبانيه ولا للغة أخرى اذا نصلي بهذه الترجمة الجواب لا لا تجوز صلاة بها وهذه هي ترجمة هذه عبارة عن تفسير يجوز نقرأ ونصلي بالتفسير باللغة العربية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 عنده أمامه وعنده في حفظه وعريف يجوز له أن يرويه بالمعنى أو يشرحه بالمعنى لأنه يستحضره وقادر على التصرف فيه بسلام وقيل قول رابع إنما يجوز عكس القول اللي سبق إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه كان يحفظه كان على علم به لكنه نسيه وبقي معناه مرتصماً في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه ضعلوا النس فماذا يفعل؟ يرويه بالمعنى لماذا جاز له أن يرويه بالمعنى؟ ليأخذ الحكم من الحديث لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفض بمكان من كان مستحضر للف فليحافظ على اللف أيها ورواة الحديث المعنى على هذا القول كأنها ضرورة لجأ إليها بضرورة النص عنده أراد أن يستشهد به فضع منه فماذا يفعل؟ يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم. أما الذي عنده النص فعنده الأصل فلا ضرورة عنده وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه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 ممن يظن انه يحسن كما وقع للكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق ونص العلماء على ان الحديث على ان الانسان لو ذكر حديثا بالمعنى يردفه اخيرا بقوله او كما قال صلى الله عليه وسلم تمام بل هذا حتى حتى وان ذكر النص بلفظه لانه قد يكون حصلت هناك هفوة سقطت لفظة أو شيء من هذا أو يكون نسب هذا النص هذا اللفظ هكذا كما ذكره هو نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ما فيه ولذا آخرا من باب الأدب قال رسول الله كذا وكذا, وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة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 وأجمع منه أي أجمع من كتاب أبي عبيد كتاب أبي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك وللزا كتاب اسمه الفائق حسن الترطيب يعني وهو حسن الترطيب ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه، وإن كان هذا إن كان المعنى خفي، المعنى خفي، فنحتاج إلى هذه الكتب الشر الغريب، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة اللفظ، مست... إذا اللفظ ليس غريبا وإن كان اللفظ ليس مستعملا بكثرة، لكن في مدلوله ضيقة.